إِلَّا آلُ لُوطٍ إِنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قالوا بل جيناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق واننا صادقون فاسر باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد وانضوحوا تومرون